إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 112. إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا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 تَنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِنَّ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن فَاضْلاَهُ بَشَرَ الرَّسُولَا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا